السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنبى سنته وافتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. وصلنا مع كتاب اللمع. إلى الكلام في المجمل والمبين وذكرنا في المرة السابقة ان ما زال الحديث بنا مع الدلالات عند الكلام في المجمل والمبين سيختلف الأمر مع الأصوليين في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الدلالات المجملة والدلالات المبينة المجمل أجمع الشيء أي يحتاج إلى بيان أو افتقر إلى بيان أو احتاج إلى أمر يفك هذا الإجمال والمبين هو ما لا يحتاج هذا جرنا إلى ما يسمى عند علماء الأصول ما يصح من الدلالات في استخراج الأحكام الشرعية منها ما يصح من الدلالات في استخراج الأحكام الشرعية منها أما تسمى عند المناطق طرق تحصيل العلم طرق تحصيل العلم يحصل الحكم الشرعي بغض النظر عن صحته أو عدم صحته على أربع طرق أو عن طريق أربع طرق. الطريق الأول سموه العلماء طريق اليقين، طريق اليقين والطريق الثاني يسميه العلماء الطريق الظن والطريق الثالث طريق الشك والطريق الرابع طريق الوهم البلاقين والظن والشك والوهم اربع طرق من خلالها يتحصل الحكم الشرعي بغض النظر عن صحته وضعفه نحن بنتكلم على كيف يصل المستنبط مع الدليل إلى حكم شرعي معين اليقين تكون فيه الدلالة واضحة حتى يضطر المستنبط أن يصدق بها إذا حصل يقين عند المستنبط أو عند المجتهد إذا كانت الدلالة واحدة واضطر إلى التصديق بها فكانت هذه الدلالة خارجة عن طريق اليقين أما إن كان في الدليل أكثر من دلالة أو في النص أكثر من دلالة ورأى المستنبط أو المكتهد أو المستدل أن دلالة من الدلالتين أقوى حجة وأقوى بيان من الأخرى يحكم المستنبط بالدلاله القويه فهذا الطريق الذي يحصل به الحكم الشرعي بجميع طريق الظن وجود دلالتين دلاله اقوى من الثانية عند تساوي الدلالات نسميه شك عند تساوي تساوي الدلالات نسميه شك عند ظهور الدلاله المرجوحه على الدلاله الراجحه نسميه وهم يبقى إما يحصل الحكم الشرعي إما عن طريق اليقين وفي تكون الدلالة وحدة يضطر المستنبط أن يصدق بها ما في غيرها إذا تساوت الدلالة مع دلالة أخرى كما صرنا في المجمل مثلا وغلب على رأي الأخوات أظننا أننا بأننا تحامز ذا من وأنا مريض مش قادر أعلي صوتي فلو صوتكم علي على صوتنا الأفضل نكتروحه الأفضل أنكم تروحوا لا شرعا يليق ولا عقلا يليق لا شرعا يليق أن الأخت صوتها يرتفع على أخ ويظهر هذا الصوت لأنه زينه ظاهره باتفاق اهل العلم ولا عقلا أن يكون في محاضر موجود بيتكلم والأخت صوتها أعلى من صوت المحاضر وبعدين تقولوا ما سمعناش فده أخذ مرة أول وأخذ مرة هتكلم عليه إذا تساوت الدلالتين وفي دلالة لا تقوى على الأخرى بل في مرحلة الاستنباط الاثنين واحدة هنا يسمى أن المستدل شك في الحكم إذا كانت الدلالة غالبها أنها مرجوحة واختارها المستدل وبنى حكمه على وهم يبني حكم على اليقين إن كان دلالة وحدة لا يحتمل النص إلا هي بنى حكم على دلالة أرجح من الأخرى لنختار اختار الدلالة الراجحة ضمن دلالتان أحدهما أرجح من الأخرى إن تساوت الدلالة مع دلالة الأخرى نسميها شك إن رجح دلالة مرجوحة عند غالب أهل العلم واستقر على هذا المرجوح سميناها وهم عند الأصوليين تنبني الأحكام الشرعية على الأول يقين وتنبني الأحكام الشرعية على الثانية أي تقبل الأحكام الشرعية إن بنيت على ظن ولا تنبني إن بنيت على الشك أو الوهم أقول أخطأ المستدل إن بنى حكم على شك أو أخطأ المستدل إن حكم على بنى حكم على وهم لمن ينطبق هذه القواعد في ثنائي المجمل والمبين سيتضح كيف يوجد في الدليل الواحد أكثر من دلال فقال المصنف رحمه الله تعالى الكلام في المجمل والمبين باب ذكر وجوه المبين قلنا المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان في أكثر من دلالة احتمالاتها النص الوارد فيها هذه الدلالات احتمل أكثر من دلالة موجودة فأجملت أكثر من دلالة وليا أيها الذين آمنوا اقيموا الصلاة فكلمة الصلاة كلمة مجملة أجمل فيها الكيفية وأجمل فيها النوع فهل ترى الكيفية هي صلاة جنازة صلاة معهودة صلاة فروض أو سنن صلاة استسقاء صلاة خوف صلاة سفر صلاة كذا صلاة كذا كل هذه تدخل في باب الأمر العام النوع أيضا من أنواع الصلاة المؤدة طيب إيه اللي سيحل لي هذا الأمر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلما وقف فصلى صرف الأمر الوارد في أقيم الصلاة على الصلاوات المفروضة الخمسة كما في حديث ضمام ابن فعلبة خمس صلاوات في اليوم والليلة يبقى بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مبين والنص الوارد نسميه مجمل كذلك الكلام في الزكوات وردت آيات كثيرة جدا في الزكاة وردت آيات كثيرة جدا في الحج لكن كيفية أداء الزكاة كيفية أداء مناسك الحج جاءت بنصوص أخرى فالنصوص التي جاءت به بيان الكيفية نسميها مبين أما النصوص التي جاءت مجبلة يسموها العلماء بالمجمل في وجوه للمبين يعرف من خلاله كما تعلمنا أن هناك ألفاظ يعرف منها العموم وهي الألفاظ الأربعة التي ذكرها صاحب اللمع إذا رأينا لفظ من هذه الألفاظ الأربعة حكنا على أن هذا النص عام أيضا في وجوه هنا للمبين للمجمل اتفق عليه أهل العلم على أن هذه الوجوه يحكم من خلالها أن النص مجمل جملة نقول هذه الوجوه في منها ما هو متفق عليه وفي ما هو مختلف فيه في ما هو متفق عليه وفي ما هو مختلف فيه فقال وأما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك على ضربين ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه، فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم بدأ بتعريف المبين قبل ذكر الوجوه التي يجب على المكتهد أن يتعلم هذه الوجوه حتى يحكم من خلالها هل هذا النص مجمل أم لا فقال هو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد أي ما ما لا يحتاج إلى مبين آخر، بل هو بنفسه. السلام أعتبر نصا في المسألة، وقلنا النص هو الذي كان في ظهوره على المسألة ودلالته على المسألة ما كان واضح لا يحتاج إلى غيره. نص الحكماء نص العلماء في مسألة الخمر مثلا فاكتنبوه يبه هذا نص كنا أخذت كلمة النص من منصة العروس لأن منصة العروس هو الدليل الوحيد الموجود على العرس فمتى رؤيت رؤي هذا المنصة وهذا المكان وهذه الجزئية حكمنا عن مكان أنه مكان عرس فهذا يسميه علماء الأصول بالنص قال الإمام ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره أي لا يحتاج إلى مبين آخر يحكم عليه أن هذا الأول يحتاج أو افتقر إلى بيان لي لا يفتقر إلى غيره لأن المبين لو افتقر إلى غيره حتى يظهر أو حتى يوضح لكان هو في حد ذاته مجمل لكن اعتبر هو مبين لأنه هو بنفسه لا يحتاج لغير لا يحتاج إلى غيره ولكن غيره أي المجمل يحتاج إليه وذلك على ضربين يأتي المبين على نوعين إما بالنطق وإما بالمفهوم إما بنطقه وإما بمفهومه والنطق يأتي على ثلاثة أضرب إما نص وإما ظاهر وإما عموما سارد الكلام على كل منهما وإن كنا قد تحدثنا عنها فيما سبق ولكن سنمر مع الكلام قال فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه وذلك مثل قوله عز وجل محمد رسول الله رسول الله إذا أطلقت محتاج إنسان أن يستدل على أن الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذه واضحة وضوحا جليا نقول نصة الآية على أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وكقوله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا نص في حرمة الزنا ليه لأن الأصل أن الحرمة أو النهي وقع على القرب إلى الزنا طالما أن النهي ورد إلى الوسيلة فإن بقوا ينزل على الغاية ينزل على الغاية يعني عندنا الوسائل بتاخد احكام المقاصد في حالة عدم غياب او في حالة غياب حكم الوسيلة بننظر الى الغاية فنقول الوسيلة تاخد حكم الغاية لكن اذا وجد حكما للوسيلة نقول من باب اولى يكون الحكم وارد للغاية ايضا فلما تكون النهي نازل او وارد على عدم القرب الى الزنا. الأسباب المؤدية إليه الطرق التي ستفضي بالإنسان إليه هذه في نهي عن أن نقرب إلى هذه الطرق فإنبقى أولى قل هذا نص في تحريم الزنا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس أيضا هذا نص ظاهر على الحرمة قتل النفس ولكن بدون استثناء نص ظاهر في قضية حرمة قتل النفس إلا بالحق قال هذا مستثنى وأيضا مستثنى منصوص عليه كأديات كالحقوق في القصاص كيعني الأمور التي وردت عند الفقهاء معلومة وكقوله صلى الله عليه وسلم في كل خمس شاه في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم وغير ذلك من الفاض الصريحة في بيان الأحكام. آه نص صريح. في الاستثناء ما نقولناه. طب كنت في الاستثناء إلا آه في الاستثناء كل النصوص التي وردت بننزلها على الاستثناء إلا بالحق. فالحق يارد في النص تكلم عليه. لكن النهي في نص على حرمة قتل النفس. النصوص التي أوردها المصنف فيها أعداد خمسة فيها 24 وعشرين وفيه ألفاظ كثيرة جدا في النصوص ورد فيها التعيين بالعدد هل يحتمل ذكر العدد أن يدخل فيه عددا آخر أقول لك أربعة وعشرين لك خمسة أقول لك ستة هل يتبادر إلى الذهن أن يدخل لمعرفة الستة عدد آخر مع الستة حتى يفهم فوجود الأعداد أو النصوص التي فيها أعداد هي عبارة عن نصوص صريحة على الحكم المنصوص فيه فإذا ورد في قوله صلى الله عليه وسلم في كل خمس شه يعني في كل وحدة كل خمسة هل يتطرق إلى ذلك فهم ما هو عدا ذلك يبقى إذن هذه نصوص صريحة في قضية النص على الحكم يعني أبرزت من باب الدلالات الموجودة فيها أن لا يوجد غيرها على الحكم ولا تحتمل إلا ما قيل في النص لا تحتمل إلا ما قيل في النص الأعداد معلومة معروفة غير الأعداد كأنه الذي ورد ولا تقرب الزنا وك محمد رسول الله وك لا تقتل النفس ثم بدأ يعرف بالظاهر فقال فصل وأما الظاهر فكل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر كالأمر والنهي وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوع للمعاني المخصوصة المحتملة بغيرها لو أن عندنا نص ظهرت فيه دلالتان دلالة تقول بالوجوب ودلالة تقول بالسنة دلالة تقول بالوجوب ودلالة تقول بالسنة لكن دلالة السنة فيه أظهر من دلالة الوجوب النص اللي اخذناه في الظاهر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا أمر أمر بالمكاتبة لكن مشروط إن علمتم فيهم خيرا طب انا لم اعلم فيهم الخيرية هل المكاتبة ما زالت موجودة؟ قال لا ما زالت موجودة لأن الشرط موجود اللي وإن دلالة صرف الأمر من الوجوب إلى الندب أقوى للشرط الموجود من وجود الأمر على طول الدوام للوجوب الأصل في الأمر أن أمر للوجوب لكن ينتقل من الوجوب إلى غيره إلى الندب بقرينة فينغل قرينة فين القرينة؟ الشرط الموجود الشرط الموجود في الآية هنا صرف الأمر من كونه للوجوب إلى كونه للندب طيب يبقى عندنا اثنين دلالة في فعل فكاتبوهم ودلالة في الشرط الموجود إن علمتم طب أي الدلالتين أقوى دلالة السنة فدلالة السنة أقوى من دلالة الوجوب فقالوا هذا النص ظاهره السنة ظاهره السنة له في دلالتين لكن دلالة بتقول بالوجوب ودلالة بتقول بالسنة لكن دلالة السنة أظهر من دلالة الوجوب ثلاثة السنة أظهر من دلالة الوجوب. حديث السواك لولا أن أشقة على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر هنا على طول الدعم للوجوب. لكن عندي حرف امتناع في أول النص لولا هذا الذي منع الدلالة التي حصلت بعد ذلك. فالدلالة لما تمنع الموجودة الوجوب مش هتمنع كليا لكن هتنزل درجة فمن الوجوب إلى الندب. يبقى عندي دلالتين. دلالة احتملتها الوجوب ودلالة احتملتها السنية دلالة السنية أقوى يقول هذا النص ظاهره سنية السواك إذا الظاهر وجود دلالتين الدلالة المعنية أظهر من الدلالة الأخرى دلالتين أحدهما أو أحد إحداهما أظهر من الأخرى والعموم فصل والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدة كقوله تعالى فاقتل المشركين وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وغير ذلك فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد به إلى غيره وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع فاقتل المشركين هذه عامه في كل من كان مشركا عامة في كل من كان مشركا قضية النهارده هل يطبق العموم او لا يطبق بحكم ثاني لقضيه ثانيه عندي في العموم دلالة ظنية لان عندي مشرك انا مامور ان ابره وان اقصد اليه وعندي مشرك انا مامور ان اقتله فاي من النوعين يدخل في الايه ده في تنزيل الحكم على الواقع لكن انا بتكلم في النص نفسه هل يصلح ان اقول هذا النص مبين, مبين في ايه في قتل المشرك ابتداء الأصل في المشرك ان يقتل ابتداء طيب يقتل المشرك ابتداء اه يقتل المشرك ابتداء طيب ان كان في عهد بينه وبينه يخرج من دائرة القتل ان كان في ذمة بينه وبينه يخرج من دائرة القتل ان كان في عقد كامان او غيره بينه وبينه يخرج من دائرة القتل إذا فقتل المشركين جاءت عامة لكل ما كان من تحتها من جنس المشركين دخل في غمار القتل وأيضا والسارق والسارقة, والسارقة فاقطعوا أيديهمها الأصل هنا وجود حد السارقة هل حد حينكر ان هذه الآية هي مبين فيها حد السارقة؟ قطع اليد كيفية تطبيق الحد تختلف عن وجود الحد أنا أتكلم تدائيا عن وجود الحد هل الحد موجود؟ موجود السارق والسرق، لكن طب هنزله إزاي؟ هنزله بقضية تعيين كيفية تطبيق الحد هل لا سرقة إلا في ربع دينار وربع دينار يعمل أربع وربع تقريبا جرام ذهب يا ربع وعشرين فده النصاب حد السرقة فيها بد أن يكون في حرز وحرز متفق عليه عند صاحبه ولم تكن كلام مباحا يعني بشروط السرقة الموجودة ده في تطبيق الحد لكن قضية اننا اقر بأن الحد موجود عند نص مبين فيها وهو السارق والسارق لأن هذا النص تكلم في أن الحد موجود قيف تحقيقه قيف يفيد على على كل السراق بقضيه تختلف من شخص لشخص مكان لمكان من تطبيق الحدود إلى غير ذلك دي تانية أو أحكام تانية كما قلنا أن الأصل في المشرك أنه يقتل لكن إزاي ينزل وأقتل لابد من شروط تنطبق على هذا فأطبق عليه هذا الحد أو هذه القضية وقال أبو ثور وعيسى ابن أبان العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره لا يحتج بظاهره تكلمنا على قضية العموم وقلنا أن العموم دلالته ضمنية يعني لا يصح للمستدل أن يستدل بالعموم على حكم شرعي فلابد له أن يبحث عن مخصص يخصص هذا العموم حتى ينزله على واقع نسميه المكلف به أو المحكوم عليه فمتى ينزل الحكم على المحكوم عليه؟ إن كان هذا الحكم دلالته قطعية أما إن كانت دلالته ظنية فتفتخر إلى تخصيص اثنين من أهل العلم الكبار قالوا ما تحتاج العموم إلى تخصيص صار مجملا يعني صار مجمل أي افتخر إلى بيان حتى تصح النسبة بين المخصص وبين العموم من أدراك أن هذا المخصص هو مخصص لهذا العام فقط قد يكون مخصصا لعام آخر إذا قضية وجود المخصص بالنسبة للعموم أخرجته من حيز البيان إلى حيز الإجمال فاحتاج إلى صحة نسبة صحة نسبة هذا المخصص إلى هذا العموم فنقول بعد ذلك أن هذا المخصص يصح أن يكون مخصصا لعموم قوله كذا بعموم قوله كذا وقال أبو حسن الكرخي إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا وإن خص بدليل منفصل صار مجملا احنا التخصيص على النوعين وبالاخص التخصيص المستثنا إما أن يكون تخصيصا من أصلي المخصص منه أو تخصيصا منفصل عما خصص منه والتخصيص المتصل هو ما اتصل المخصص بالمخصص منه والتخصيص المنفصل احنا ذكرنا هذا الكلام في المخصصات هو منفصل فيه المخصص عن المخصص منه هنا يقول ابو الحسن ان خص بدليل المتصل لم يصر مجملا قل خصصنا الطلاب خصصنا منهم طالب فهذا تخصيص متصل ولا منفصل متصل المخصص جزء من المخصص منه هنا لا يكون مجمل عند الأحناف لأنهم قالوا كأنهم يدوروا في فلك واحد فأحمد طالب والطلاب قل دخل الطلاب إلا أحمد وأحمد طالب طب لا أحمد كان مدرس منفصل ليه لأن المستثنى لم يكن بجزء من المستثنى منه في الحالة دي صار عند الأحناف مجمل احتاج إلى بيان حتى يقول بصحة هذا التخصيص أم بعدم صحة هذا التخصيص وقال أبو عبد الله المصري إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل وإلا لم يفتقر إلى شروط لم يصر مجملا كان يفسر أبو عبد الله المصري هذه الجزئية وهو من متأخر الأحناف أنه كآية السرقة مثلا تحتاج إلى تطبيق شروط معينة هنا نقول إن الإمام لما ذكر آية السرقة ذكر في العموم من باب إيجاد ما يسمى بحد السرق كيفية إنزال حد السرقة على المحكوم عليه لقضية أخرى قضية ثانية ربط القضية أصل القضية بما أنزل على القضية عند الفقهاء مختلف فيه أحنا أثبتنا الحد ولما تبقنا الحد أثبتنا له شروط أخرى ليه بنقول الكلام ده إثبات الحد قد يختلف عن تطبيق الحد النهاردة ما في عندنا حدود هل معنى ذلك نقول أنه لا وجود لحد السرقة فحد السرقة موجود وإن لم يكن إنسان محدود بحد السرقة فيثبت حد السرقة أولا ثم بعد ذلك نقول كيف يطبق هذا الحد هنا قال إن حد السرقة هنا أو آية السرقة تحتاج إلى شروط فطالما احتاجت إلى شيء آخر يوضح ما فيها فاعتبرها مجملة افتقرت إلى بيان هذا خلط بين الحد وبين تطبيق الحد فقال والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد به إلى غيره وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها. فآية السرقة يعقل معناها أنه بيان لأن حد السرقة موجود بيان لأن المشرك يوجب عليه حد القتل هذا في بيان الحد في وجود الحد في أصل تقعيد أن هناك حد أما في نزوله على المحكوم عليه فلان مشرك هل يطبق عليه الحد أم لا يطبق ذي قضية أخرى فلان سرق هل يطبق عليه أو لا يطبق دي قضية. أخرى. ولا يختقر في معرفة المراد بها إلى غيرها فهي كغيرها من الآيات أي في إثبات الحدود أو حرمة الزنا أو ما شاكل هذه الآيات فسط وأما ما يفيد مفهومه فهو نحن قلنا هذه من ما مر علينا نص أو ظاهر أو عموم سيأتي في الكلام على المفهوم فقال فهو فهو الخطاب ونحن الخطاب ودليل الخطاب وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن العادة فحول الخطاب سمينا قبل ذلك مفهوم الموافقة خلاص إذا وافق نصه منطوقه وافق إيه نصه أو منطوق وافق إيه ها مفهومه النص والمنطوق واحد إذا وافق نصه أو منطوقه مفهومه أو بالمعنى الذي أخذناه إذا وافق منطوقه مسكوته إذا وافق منطوقه مسكوته حكمنا عليه بأنه ها نسميه فحوى الخطاب طب لحن الخطاب يساوي المسكوت ها المنطوق به حكما المنطوق به حكما أنت ترجعون شل ليه أنت جابت على سئلة الأولى ولا لا ايه شبيه بالقياس. شبيه بالقياس اه بس انتوا جاوبت على اسئله برضو لا <تصفيق> اه وباين مشايخ ها واخواتنا جاوبت على الاسئله ولا جاوبتش طب اللي جاوب على الاسئله سواء من الاخوه الاخوات تسلمها الادار خلاص ولحن الخطاب هم ايه ولحن الخطاب ها اللي قلنا ايه سمناها حية كده لحن الخطاب مش كلنا لا يسمع دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء أو دلالة اللزوم ها دلالة الاقتضاء اذا اقتضى النص كلاما لسياقه ثم ما اقتضى به لحنا ومثلنا واسأل القرية قلنا هذه هنا دلالة اقتضاء أهل القرية لأن السؤال لابد أن يوجه لعاقل حتى يخرج منه إجابة فاقتضاءً كده. مش كده قل سعدت إلى السخف فلزوما عليها مش حطير هعمل ايه هو اللحن لهذا النص أن يكون موجود سلم اقتضاء او لزوما عند المناطق نصعد عليه ده ماشي. وإحنا قلنا اللي عدناه لشانا نجعل بتاني له تجعوله مرتين بقى. طب نكرر خلف الأزال الأول ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن هو لاه وبعد بعد أن انتهى المصنف في الكلام عن المبين بدأ يرجع على بدء فيبين لنا الطرق التي يعرف من خلالها الإجمال في النصوص أو المجمل من النصوص، فقال باب ذكر وجوه المجمل أي الصيغ التي يرد بها النص فيحكم عليه أنه مجمل فعرف المجمل أولا فقال وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه لكن يحتاج إلى غيره حتى يعقل معناه يعني يحتاج لفظ آخر يفك قضية الإشكالية الموجودة في إجماله فاحتاج إلى غيره حتى يظهر حتى يوضح حتى يبين ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد به إلى غيره، وذلك على وجوه منها هذه الوجوه منها ما هو متفق عليه، وحذّر الأول ومنها ما هو مختلف فيه وح ذكره المصنف بعد ذلك منها من أول الطرق التي يعرف بها المجمل وهي الطرق المتفق عليها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه. اللفظ الوارد في النص الذي سينبني عليه حكم الشرع لم يكن هذا اللفظ من أصل وضعه موضوع بعينه على الحكم الشرعي المراد من الآية أو من النص عامة كقوله تعالى وآت وحقه يوم حصاده بتكلم في زكاة الزروع وآت حقه يوم حصاده ده بيتكلم في زكاة عزيم زكاة حكم زكاة الزروع عشان اتكلم في حكم زكاة الزروع النهاردة من الايه دي حاجة اتكلم في كلمة حقه هو الحقه مجهولة الجنس ومجهولة القدر القدر اللي انا عندي كل زكاة لها نصاب فلازم لزكاة الزروع من انصبه طب الجنس الوارد اي من الزروع انا عندي نصوص بتفيد ان الخضر الخضروات والثمار من الفاكهة ليس عليها زكاة طب تحصد ولا تحصد تدخل لا تدخل يبقى هنا لفظ حقه جاء مجملا لم يكن هو موضوع للدلالة على عين زكاة الزروع بعينه لكن افتقرت إلى بيان افتقرت إلى مبين في بيان جنس النوع المزروع المحصود الذي يخرج منه الزكاة أم لا خلاص نهيك هذا الجنس أصلاً في تقديره اختلف فيه عند اهل العلم من نوعه وكميه هذا النوع من نوعه وكميه هذا النوع من نوعه يعني فرقنا عندنا خضروات وفواكه وغير الخضروات والفواكه وبدل النوع طب مقدار هذا النوع مقدار هذا النوع هل كل ما هو مزروع محصود تخرج فيه زكاه ولا عندنا حاجات بنسميها خمسة أوسق سمعت الكلام ده بكده ولا يبا إذن عندي قدر معين مش بس عن الحكم الشرعي أنا عايز أوضح لك إزاي النص ورد تلميحا فيه بزكاة الزروع ولم يدل دلالة مباشرة على أن زكاة الزروع موضحة هنا فاحتاج هذا النص إلى مبين آخر يعني افتقر إلى غيره لبيانه في كيفية المراد أو كيفية خروج الحكم الشرعي من زكاة الزروع خلاص يبقى إذا كان اللفظ لم يوضع للدلال على شيء بعينه على نوع المزروع أو المحصود كمية المزروع أو المحصود نصاب المزروع أو المحصود يبقى سميه نص مجمل وقوله تعالى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحقها هنا دخل فيها جنس الحق جنس الحق قد يقول لا إله إلا الله وتقطع رقبته ليه لان في عنده قصاص هذا حق خلاص في النفس بالنفس معايا ولا قد يقول لا إله إلا الله ثم يرتد مش المفارق الجماعة المفارق اللي دينها التارك الجماعة ما بدل دينهم فاقتلوه ولا انت زي الناس يقولون مفيش حيث ما حقنا مرتد ده موجود بالاتفاق آخوانا بلاش نبه زي اللي دول يعلم فقد يقول لا إله إلا الله ولكن يسقط عليه قطع الرقبة من باب آخر فهنا أجملت كلمة إلا بحقها أي حق مراد فاستقر هذا النص إلى ألفاظ أخرى في نصوص أخرى توضح معنى كلمة حقها خلاص إذن هنا حتى يقول لا إلهي الله فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم هل عصمة على طول الدوام ولا والعصمة مقيدة عصمة مقيدة المقيدة دي معناها مجملة خلاص ما دلش بقى استدل طالب الأصول النهاردة ما يجيش يقول لي عم الشيخ ما هو بيقول لا إله إلا الله أنا لا أصبر ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل في الدائرة ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل في الدائرة ليه؟ لأن النصوص التي وردت بمجرد القول بلا إله إلا الله سواء كان عنده مسلمة في السنة الأربعة جاءت مجملة افتقرت إلى بيان يعني مجمل الاستدلال بها ظني أنا بتكلم مع طلبة المفهوم الطالب يفهم الكلام ده لذا ما يجي يتكلم به ما يجيش واحد يكون ربنا كرمه وأرى له كلمتين فصول الفقه قال لا الدلالات دي مجملة يعني مجملة يعني على الأقل هتحتاج إلى أدلة أخرى تفك هذا الإجمال خلاص ما في عند نص من قال لا إله إلا الله إلا هتجد خالصا مخلصا من قلبي موقن بها مؤدي ما عليها وإن كانت الرؤية ضعيفة إلا بحقها إذن استثنت بجملة جاءت او بكلمة جاءت مجملة في النص تفيد عند المستنبط ان هناك نصوص تانية هتفك هذا الاجمال خلاص انا شاير فان الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر الى البيان الحق الاول مجهول جنسه هل جنس هذا المحصود المزروع فيه زكاة ولا خلاص لو تحولت مثلا مسألة متارعة في كتب الفقهاء الخضروات الى تجاره بعد اخواننا الطيبين النهارده بيركب على ان ايه لا زكاه في الخضروات ماشي لا زكاه في الخضروات صحيح لكن لو تحولت الى تجاره قد تختلف ولا تختلفش يبدال الجنس والنوع خلاص وعندي قدر ثاني فيما سقط فيه السماء في العشر فيما دون ما سقط السماء ها؟ نصف العشر يبقى اذا الكيفيه والقدر والنصاب والنوع كل ذي يخش فين في كلمة واتوا حقه يوم حصادي لازم أعينه الأول وبعدين أقول إزاي حقه والجنس مجهون في الحق الثاني إلا بحقها جنس قولة لا إله إلا الله ما زلت أنت على إسلامك أمرت ما زلت أنت على إسلامك وقتلت نفس عند النفس بالنفس ولا القضية إبا جهالة الجنس والقدر جعلت النص الأول والنص الثاني يفتقر إلى بيان في نصوص أخرى فصل ومنها أي طريق آخر لمعرفة وجوه المجمل أن يكون النفذ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقر يقع على الحيض وعلى الطهري فيفتقر إلى بيان النص والمطلقات اللي تربصنا بأنفسهن ثلاثة قرؤ القر كلمة في اللغة العربية مشتركة بين معنيين ودي كلمة مشتركة مشترك لفظي تطلق على الحيط وتطلق على الطهر والاشتراك ده منين جي في أصل وضع الكلمة لغة فالقرء بمعنى تجميع الدم تجميع الدم فاذا تجمع الدم داخل الرحم كان طهر واذا تجمع الدم خارج الرحم كان كان حيض لان الدم ما خرج من الرحم ازاي هقول هذه المراه حيض فهي ما زالت طاهر فاشتركت لفظه القرء بين المعنيين هل ثلاث حيضات ولا ثلاث اطهار الرأي الأول ثلاث حيضات مالة لأبو حنيفة وأحمد الحديث دع الصلاة أيام أقرائك ومالك والشافعي قالوا بأن الأصلة أن المرأة إذا أنزل عليها هذا الدم أصبحت على حيض بافتقار الدم عنها دم مش من عنده فما أوقع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري الحيض سببا في نفاية الطلاق لما قال إن أبي أمرني بطلاق زوجي هو الحجية هرضا الحج الثاني اللي هو إيه النبني طلق مرأتي في حيض خليك فاهم في الله كلمة إنت معاه النبني طلق مرأتي في حيض قال مره فل يراجعها حتى حتى حرف يفيد النتيجة النهائية يعني ما أوقع الحيض أما أوقع الحكم الطلاق عليها سعة الحي ليه لاعتبار أن أصل وقوع الأحكام الشرعية على الطهر فالملكية والشافعية قالوا القرء بمعنى الطهر والأحناف والحنابل قالوا القرء بمعنى الحيض طب وجودها لفظة القرء وجودها في النص مع كل كلام المحكيدة جعلت النص مبين ولا مجمل مجمل يعني إذا اشترك اللفظ الذي سينبني عليه الحكم الشرعي في أكثر من لفظة عند اللغة يعني لفظة عند اللغة يعني احتملتها اللغة بنسميه نص مجمل نص مجمل فصل منها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول ققوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد بهيمة الأنعام الأصل فيها أنها حلال وحلت لكم الله أصدرنا حلال إلا ما يطلع عليكم إيه اللي يطلع علينا ها؟ حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا. مش بهيمة الأنعام لو ماتت بهيمة الأنعام أو لا ما زالت وحلت لنا خلاص فده بسميه استثناء مجهول. يعني مجهول يعني ما عين في النص حتى حرمت عليكم الميتة قد تكون ميتة مزكاة يطلق عليها اسم الميتة عادة المزبوحة ليش ميتة ولا حية خلاص لكن لو ذبحت على طريقة معينة بشروط معينة سميت مزكاة حل لنا أن ناكلها طب صلي. إن شاء الله نكمل السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدى المهديين وعلى من استنى بسنته وهذا بهذه اليوم الدين وقفنا عند صيغة من صيغ معرفة المجمل ويتقال فيها المصنف رحمه الله تعالى ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول ومثل بحكم بهيمة الأنعام على أنها حلال إلا أن مستثنى من هذا الحل ما كان مثليا بكتاب الله عز وجل أنه حرام من بهيمة الأنعام كالميتة والمنخنقة والمقودة المتردية ومشاكل ثم قال هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفه ما, ما خص منه العموم كما قلنا الأصل في دلالته أنا ظنيه تحتاج إلى مخصص إذ لم يعلم المخصص فهي على ما هي عليه افتقرت إلى غيرها حتى يوضح لنا ما هي الدلالة المبنية من هذا النص ثم قال في ضرب آخر أو باب آخر في معرفة وجوه مجمل قالوا من ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا مثل ما روي أنه جمع في السفر فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فهذا يحتمل لنكارة السفر أن يكون السفر طويل أو يكون السفر قصير لأن الأصل في اعتداد كلمة السفر العرف فما تعرف عند الناس أنه مسافر خرج من بيته حتى وان جاوزت المسافة التي هي عند بعض العلماء سفرا عنده ليست بسفر فلا يعتد به سفر فالإنسان ممكن يدخل أيام النبي كان يسافر المرء من مدينة إلى مكة النهاردة إخواننا في المدينة يذهبون إلى مكة صباحا ويرجعون مساء والقضية متباينة بهذه الصور فكلمة السفر تحتمل تكون سفر طويل وتحتمل أن تكون سفر قصير فإذا أنزلتها على السفر الطويل لازم من دليل وإذا أنزلتها على السفر القصير لازم من دليل إذا احتاجت إلى دليل يوضحه يفك الإشكالية الموجودة فيها نقول هذا الدليل دليل مجمل أو هذا النص مجمل وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا أي النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين معينة في حاجة معينة مثل ما رويا أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار فهو مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ويجوز أن يكون أفطر بأكل فيجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل، فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى بيان. أيما مرة من هذه الطرق التي يعرف بها الإجمال في المذهب عند الشافعي أو عند الجماهير أهل العلم من الأصول هذه من المتفق عليها أنها هذه الوجوه التي من خلالها يعرف النصوص أو تعرف النصوص المجمل. ثم سأبدأ في الحديث على الوجوه المختلف فيها. الوجوه المختلف فيها وجوه معرفة المجمل المختلف فيها بين أهل العلم فقال فصل واختلف المذهب في ألفاظ فمنها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الألفاظ قلنا على أربعة أنواع عند الأصولين ألفاظ شرعية ألفاظ إصطلاحية ألفاظ دغوية ألفاظ عرفية مش كده ولا برضو بتراجعوا ولا مترقعوش تسمى ألفاظ تسمى حقائق تسمى أسماء تسمى لغات كل هذه الأسماء لمسمى واحد مفردات المركبات فقد تكون هذه المفردات آتية من ناحية اللغة أو آتية من ناحية العرف أو آتية من ناحية الاستلاح أهل كل فن أو من ناحية الشرع وأبلغ ما ممثل به في وقته كلمة الصلاة كلمة الزكاة الصلاة كلمة من الناحيه اللغوية تعني الدعاء ومن الناحيه الشرعية إذا جاءت من ناحيه الشرع تعني مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم إذا أدخلنا فيها ركوع وسجود أصبحت بهائية معينة إذ لم ندخل فيها ركوع وسجود شملت كل أنواع الصلاة صلاة خوف صلاة سفر صلاة مطر صلاة استسقاء صلاة جنازه مجموعه من الحركات تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم طيب اذا ورد اللفظ وفيه كلمه من هذه الالفاظ عند اهل اللغه معنى وعند اهل الشرع معنى ولا فيها ما كمان لو عند أهل الاصطلاح معنى هل ننزل هذه الكلمه على اي اصحابها عشان تحكم تقول لا هنا بنعني بالصلاة الشرعية او الصلاة العرفية او الصلاة الصلاة العرفية هي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلي تعرف الناس صلي دي معناها ايه اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم مش كده ولا كلام صوفية هذا ما ذكره ابن قيم في كتاب جلال افهام ان الصلاة بمعنى العرفي هي مراد اذا قيل لك صلي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب بقوله تعالى صلوا عليه وسلم وتسليم طب لما تجين لفظة الصلاة أنا حقود عليه معنى اختلف علماء الأصول أن لفظ الوارد مثل هذه الألفاظ مجمل ولا مش مجمل في منهم من قال أنه مجمل ومنهم من قال أنه ليس بمجمل ايه الفارق بينهم ضرب أول مثال واختلف المذهب في ألفاظ منها قوله تعالى وأحلن الله البيع وحرم الربا وفيه قولان القول الأول في أحدهما هو مجمل من قال بأن مجمل لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة وما مبيع إلا وفيه زيادة وقد أحل الله البيع وحرم الربا فافتقر إلى بيان فافتقر إلى بيان ما يحل ما يحرم إيه البيع البيع تبادل حصول للزيادة تبادل بين طرفين حصولا للزيادة طب والربا تبادل بين شيئين بين طرفين برضو لحصول للزيادة طب ليه هذه الصورة كده وهذه الصورة كده لأن المعنيين دول من الالفاظ اللغويه تعال نشوف معاني الشرعية ما معنى البيع شرعا البيع شرعا هو تبادل بين اثنين بائع ومشتر لسلعة لها ثمن بصيغة ده اختلف عن حكاية التبادل بالزيادة يعني مش اي تبادل عشان احصل للزيادة حساميه بيع من ناحية شرعية لكن من ناحية اللغوية يصح اطلاق كلمة البيع على اي تبادل لحصول الزيادة الربا من ناحية اللغوية تساوي البيع من الناحية اللغوية لكن الربا مفاضله في الأجناس والأنواع بغية الحصول على الزيادة بلا جهد يعني اختلفت من الناحية الشرعية عما كانت في الناحية اللغوية طبعا انا أدب منهم اللي قال الأسماء الشرعية تقدم قال إن هذه النصوص مجملة والعكس العكس العكس طب أنا هقدم منعنا لإيه؟ هيتكلمه خلاص لكن اللي قال إن النصوص الشرعية تقدم على النصوص اللغوية قال ها إنها ليست مجملة مبينة إن البيع بالطريقة الشرعية حلال والربا إذا أسقط على النحاء الشرعيه حرام هذا لا يحتاج إلى بيان خلاص طب إزاي أقدم الشرعية على اللغوية؟ إن كان النص نص شرعي فالكلام يصرف على الشارع من الذي تكلم بهذا النص الشارع ولا أنا وانت الشارع فما يحتاج إلى أن نفصل هذه الألفاظ كانت الشرعية ولا اللغويه طالما أن النص وارد بكتاب او سنه وإلا فالمرض إلى الأصل وهنا الأصل إيه الشارع المرض إلى الأصل الأصل اللي جي منها النص إيه الشارع فيحكم على مراد الشارح نحن دائما في الكلام على مراد المتكلم طب من المتكلم الشارح ها يبقى إذا لعندي قاعدة أصولية كده تحمل الألفاظ في النصوص الشرعية على الشرع ما لم يدل دليل على غير ذلك خلاص من وقال في القول الثاني ليس بمجمل وهو الأصح ليه الأصح؟ سن تقديم الشرع على ما عدا تقديم الألفاظ الشرعية حقائق الألفاظ الشرعية تقدم طالما نهجت من الشرع وهو الأصحة لأن البيع معقول في اللغة فحمل على العموم إلا فيما خصه الدليل الكلام اللي هو بيحكى عند الفريق الأول معقول المعنى من الناحية اللغوية لكن من الناحية الشرعية ها ما غير معقول المعنى ها معقول المعنى برضو لان انا لو قلت في الناحيه الشرعيه غير معقول المعنى هحتاج لايه إلى, الى بيان هو عنده معقول المعنى لان الاصل عنده بيتكلم من الناحيه اللغويه وانا لما تكلمت من الناحيه الشرعيه ايضا الامر معقول عندي المعنى لان الاصل عندي ناحيه شرعيه خلاص هو حكم عليه انه مجمل عشان الالتباس اللفظتين اولها سميناها اشتراك اللفظتين مش في القرآن كده اشتراك اللفظتين خلاص يبقى الأصح أن الأسماء او حقائق اللغات تحمل على أصولها التي وردت فيها وهي كان شرعية تبقى شرعيه فالاصل في الشرعيات أنه ليس بمجمل البيع عند الشرع المعهود حلال والربا عند الشرع المعهود حرام خلاص طيب ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية وهي قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة احتملت معنى شرعي ومعنى لغوي وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقوله تعالى وليله على الناس حد البيت الصيام هو الامتناع عن الاكل والشر لكن لا لي زمن ولا لي حد في اوله ولا في غالبه اكثره بخلاف الشرع بقى زمن مخصوص بكيفية مخصوصة بحد عند أقله وحد عند أكثره لكن اللغة احتملت ده واحتملت ده تمام المعنى اللغوي ورد في آية مريم إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم فورد الانتناع الانتناع تماما لكن عندي في الشرع الانتناع ده مقيد بحاجة معينة عن شهوتين البطن والفرج من كذا إلى كذا بكيفية معينة بطريقة معينة يبقى إذن الآية احتملت اللغة واحتملت الحج برضه. الحج هو الذهاب بقصد إن أنت لو راح قصد بيت أحمد بانت حجدت إلى أحمد لغة صحيح لكن شرعا لا الذهاب إلى بيت الله بقصد تسمي حج الذهاب إلى بيت الله بقصد ليه بقصد قال لفعل أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تفعل أفعال معينة في وقت معين ما ينفعش تعملها قبل الوقت ولا بعد الوقت لكن عامة كلمة الحج جائز إن أنت لغة تدخل حجكت إلى بلدة كذا طيب الأسماء دي التي وردت في الآيات هل يصح أن أتكلم فيها كالنوع الأول أو السؤال بطريقة ثانية طالما ما زال الكلام على الأسماء واللغات ليه فصلهم في نقطة الأسماء واللغات أو الألفاظ في نحية وجاء الأسماء والألفاظ التي وردت في نصوص ثم البيع والربا ورد في نص لأن النوع الأول الألفاظ وردت في نصوص هي عندنا ليست مجملة من نحية الشرعية لكن في ألفاظ وردت في نصوص احتملت اكثر من معنى من النحاء الشرعية فقط احنا قلنا في الصلاة لفظة مجملة لكن ليست مجملة بين الشرعي وبين اللغة لكن مجملة بين, إيه؟ بين انواع وكيفية اداء الصلاوات عشان كده خلاها الامام نوع بمفرده، لان خد يستشكل عمد طالب العلم ان طبعا الصلاة هنا زي البيح هناك الصيام هنا زي الرب هناك الاثنين هنا الحج زي الاثنين هناك ليه اسمهم اسمهم للاشتراك في الاجمال لكن الاول كان الرأي بين اجمال بين اي و بين الشرعي واللغوي هنا الاجمال مش في الشرع واللغوي هنا الاجمال في الشرعي نفسه فخصصه في نوع بمفرده فمن اصحابنا من قال هي عامة غير مجملة فتحتمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل امساك والحج على كل قصد الا ما قام الدليل عليه والدليل هنا معناه ما خصص القول طرح ما انه عامة يبقى احتاج إلى مخصص ان امسكت عن الطعام من اول رمضان الى اخره اسميه صوم رمضان ان قصدت بيت الله الحرام في ايام معدودات بطريقة معلومة لفعل أفعال مخصوصة يبدأ الحج اللي احنا عارفين خلاص يبدأ بسميه الدليل عليه يعني تخطناه ها تمام الذهاب ما ما إلى بيت الله الحرام يسمى حج وتدخل فيه العمر ابتداء عشان كده قلنا بأفعال مخصوصة بأوقات مخصوصة من باب ذكر العام على الخاص خلاص والصيام <تصفيق> فيه الإمساك، الامتناع، لكن لما جيت تمتنع في وقت معين في طريقة معينة، بخلاف لما تمتنع في وقت آخر يعني أنت ستنع عن الاثنين والخميس بنفس الهيئة اللي تنتنع عليه في رمضان، <تصفيق> أكيد، والاثنين زبال، بعض خ؟ الاثنين زبال ولا لأ؟ أكيد، طيب، الله يكرم <تصفيق> إلا ما قام دي عليه أي خصص هذا العموم على الرأي الأول وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول يعني هذا نقول اختلف أهل العلم فيه من باب هل هناك فارق بين اللغات وبين الشرعيات ولا طالما أن الكلمة وصلت في نص معين ما لها إلا معنى واحد اختلف علماء الشرع على فريقين فريق قال أن الأسماء لا تنقل فترى ما وردت الأصل فيها اللغة فيبى الأصل فيها ما ورد في اللغة وفريق قال لا الأسماء تنقل إن وردت وفي اللغة لها معنى وجاء الشرع على معنى آخر يقدم كلام الشارع لأن الأصل في الكلام خروجي من فم المتكلم هو عايزه ليه بكلامه ده استخدم هذه الكلمة هنا بمعنى معين بخلاف ما استخدمها علماء اللغة فقالوا تنقل وده الراجح للراجح لاعتبار معنى كلمة الكلام لما لين نتكلم في معنى كلمة الكلام نقول الكلام هو مركب مفيد بالوضع العربي مفيد ايه معنى بالوضع العربي طب متى يفيد الكلام بالوضع العربي قالوا لانه عبارة عن اصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله للسامع فتفهم إرادته إذا أنا فهمت إرادة اللي أنا بتكلم منه يبقى ده كلام إيه أفاد معنى إذا أنا فهمت كلامك يبقى كلامك اللي خرج منك بهذه الأصوات العربية هذه المركبات العربية لو أنا فهمت منها كسامع يبقى أنا فهمت أنت مرادك إيه يبقى ده بسميه مفيد لمعنى طيب لو اتكلمت لكن ما فهمتش بطلب إيه ها توضيح متى طلبت توضيح بنا موصد في قدمة كلام طب من أولى بتوضيح كلامه الشخص نفسه فلو أتى الكلام على ناحية الشرع فالشارع أولى بكلامه وإذا أتى كلام من ناحية اللغة فأهل اللغة أولى بتوضيح كلامهم، معاه يبقى هنا الرأي الأول قالت أن هذه الآيات عموم تحتاج إلى أدلة تخصص هذه العموم يعني كل أنواع القصد يعتبر عندنا حج هذا عام في كل ما قصد له وإذا جاء قال الحج اشهر معلومات يبدأ تخصيص خصص الحج اللي عايزه مين الشارع انت ليه بتقول كده قال لي أنا بقول كده عشان عندي الأسماء لا تنقل وضعت باللغة فما زالت على ما وضعت عليه درأ رأي الرأي الثاني قال لا الأسماء تنقل فقال ومنهم من قال هي مجملة لتتعامة عامه تحتاج إلى مخصص مجملة تحتاج إلى مبين لأن المراد بها معان لا يدل لفظ عليها في اللغة وإنما تعرف من جهة الشرع لأن خرجت بنصوص شرعية فالشارع أولى بكلام فافتقر إلى البيان كغولي عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده وهذه طريقة من قال إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح قلنا هي الأصح رحمك الله للتعويل على الأصل الأصل أن الكلام خرج من الشارع فالشارع أولى بتفهيم مراد مراده من كلامه من غيره ثم قال ومنها أي نوع آخر من الوجوه المختلف فيها الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة دي من الأعيان من الميتة حرام اختلف فيها أهل العلم هل هي مجملة ولا غير مجملة مجملة ولا غير مجملة علق الحكم الشرعي من حلال وحرام على هذا العين ليه فقال بعض أصحابنا إنها مجملة لأن العين لا توصف بالتحيي والتحريم يعني لا توصف بالتحيي والتحريم العين جماد لنبيت ميتة أصبح الجماد ولا أخواننا المخلوقات مش إما كائنات حية وإما جمدات. تمام؟ كائنات الحية الفارق بينها وبين الجمادات إيه الروح الحياة الموجودة لو فارق الحياة الحيوان سمي يا جماد وانا مازال حي مازال ايه جماد هو جماد بقي جماد طيب لما بقي جماد النهاردة كيف اقول ان هذا العين يوصف بحلال وحرام عند الاصل في الوصف بالحل والحرمة فعل المكلف ما ينزلش على جمادات احنا ناقشنا المسألة دي قبل كده. صح لا نقشناها لما قلنا يحكم التليفون ابو كاميرا فاكرين ولا حكم التلفزيون لو هنا والله مش الدور اللي وين لو رجعت التسجيلات اللي موجوده حكم التلفزيون ايه قلنا التلفزيون ده ها عندنا في الحكم مباحث معينة اتفضل حاكم ومحكوم به ومحكوم عليه ها ومحكوم فيه المحكوم فيه ده شرط من شروطه ايه التكليف فالجماد ليس بمكلف الجماد ليس بمكلف فلما قل حرمت عليكم الميتة هذا كلام مجمل عند الذين قالوا بأنه مجمل ليه مجمل؟ لأن العين الجامدة لا ينزل عليها حكم شرعي بالاتفاق فاتفق علماء الأصول أن الأحكام الشرعية لا تنزل إلا على المكلفي فالزيد تنزلها على حوائط الجران الحاجات لا. لا تكليف فيها فقال هذه مجملة تفتقر إلى بيان إيه البيان هنا؟ قال لنا فعل الإنسان مع هذه الميتة هو الذي ينزل عليه الحرام يعني لو اكلت الميتة نقول لك حرام وحلال لو استخدمت الميتة من جلد وكذا وكذا نقول لك حلال وحرام يب إذن ينزل الحكم على إيه على الفعل الذي ينتج من الصلة بينك وبين الميتة قلنا هذا مجمل إذا جاب واحد جلد ودبغه نقول له حلال يبقى الحكم نزل على إيه ها؟ على فعلي أنا مع الميتة فهو مشايخ، فالآية لما أنزل الحكم حرمت عليكم الميتة نزلت على عين جامدة، فقلنا فيها إجمال، مفهوم؟ وإنما الذي يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير مذكورة، ففتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم. طب رأي الثاني؟ ومنهم قال إنها ليس بمجملة، وهو الأصح لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقله. منها التصرفات المقصودة في اللغة ألا ترى أنه إذا قال لغيري حرمت عليك هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا قلنا المجمل مفتقر في عقلي إلى بيان لشيء آخر إلى غير طب النهاردة أنا عندي في الألفاظ ما يسمى بالدلالات وقلنا عندنا باب كده في المبين بسميه فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومش كده برضو ولا شنو المباحث تبني على بعضيها عفوا مشايخ طيب قلنا في حاجه فيها اللي هي الخطاب تقريبا مش كده قلنا دلاله الاقتضاء امال ها كويس والله انت صحينه لحن الخطاب ما سمي عند الاصوليين بدلاله الاقتضاء او دلاله اللزوم دلاله اللزوم تفهم من السياق لا تحتاج الى قرينه كالمثل الذي ضربه إذا قلت حرمت عليك الطعام هل حرمت عليك الطعام في استخدامه في التصدق به أم في أكله فهم كده منين من السياق في دلالة عندي لزوما كده بتنسق بالأمر دون استنباط يعني مش هروح أجري على الاستنباط لسحة هذا الكلام قل واسأل القرية التي كنا فيها يبهينا السؤال يتفاضل للزهن أن السؤال لابد أن يكون لعاقل عشان عايز إجابة مش كده ولا ولا في سؤال بكل مجنون يبقى يفهم من السياق السؤال يكون لمن أهل القرية للعير لمن كانوا راكبي على العير مش كده يبقى إذن في دلالة اقضاء موجودة الدلالة دي لو موجودة في النص يبقى النص لا يحتاج إلى غيره ليعقل معناه تفهمنا طالما أن النص لا يحتاج إلى غيره ليعقل معناه لا نسميه مجمل لأن المجمل مفتقر إلى غيره حتى يعقل معناه ومتى كان النص لا يحتاج إلى غيره ليعقل معناه مسميه مبين عشان كده بدأ قبل ذكر الوجوه بطرف عن البيان تعريفه ايه ويعرف ازاي والفرق بين النص والظاهر والعموم وبين ما ينطق وما يفهم والكلام الذي كان, كان في اول الباب ثم قال فصل وكذلك اختلفوا في الالفاظ التي تضم نفيا واثباتا بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وما اجبه فمنهم من قال ان ذلك مجمل لان الذي نفاه هو العمل والنكاح وذلك موجود فيجب ان يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة فاتقر إلى بيان تلك الصفة ومنهم من قال ليس بمجمل وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات وإنما ينفي ويثبت الشرعيات فكأنما قال لا عمل في الشرع إلا بنية ولا نكاح في الشرع إلا بولي وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجبلا حديث إنما الأعمال بالنيات في اسلوب حصر أسطوب الحصر في إثبات المحصور ونفي الغير المحصور في اللغة العربية يقولنا كده بيثبت ما حصر في الأسلوب وينفى ما لم يدخل داخل الأسلوب إنما الأعمال بالنيات حرف انما حصر للعمل اللي بنتكلم فيه مقبول وغير مقبول لابد ان يكون فيه نية طيب عمل بلا نيه هيخرج برة الحصر هيخرج برا الحصر طيب اختلف علماء المنطق هل الحصر يكون في المحسوس والمشاهد ولا في المحسوس فقط ولا في المشاهد فقط علماء المنطق لما تكلموا في هذه الجزئية كان الغرض منهم الكلام في الأسماء والصفات مش هقدر أدخله في الشرعيات أنا عندي أسلوب الحصر في الشرعيات بيحصر لي حكم شرعي على ما حكوم فيه مش كده ولا نتكلم على كده الأحكام لا تنزل إلا على ها على مكلف المكلف هنا يمثل ايه في حديث عمر عمل المكلف ونية المكلف ان كان عمل المكلف سبقته نية يبا يدخل في الحصر ان كان عمل المكلف لم تسبقه نيه فلا يدخل في الحصر فكأنه قال ايه لا عمل مقبول شرعا الا بنيه ولا عمل يرد شرعا الا اذا كان لم يكن فيه نية النص التاني اوضح شوية لا نكاح إلا بولي الأسلوب اللي فيه نفي واستثناء علماء الشرع يقوله كقول علماء اللغة ده اسلوب من اساليب ها القصر والحصر والتأكيد قصر وحصر وتأكيد قصر النهي على الموجود واخرج منه المستثنى وحصر النهي في الموجود عليه فقط وأكد النهي فيه أنا بتكلم فيه في الثلاثة النكاح فهل يعتبر النكاح بلا ولي ده معنى النهي الوارد فلما يجي النهي يقولي لا نكاح إلا بولي يبقى إذن أي نكاح بلا ولي غير معتبر شرعا غير معتبر شرعا أنا عقلت المعنى ده ولا ما عقلتوش يبقى مجمل مش مجمل مبين يبقى مش مجمل طالما عقلت له معنى يبقى ليس هو مجمل لما يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى أنا فهمت كده إن كل عمل يقبل عند الله سبحانه وتعالى لابد أن نشترى في نية مش كده ولا لا عقلت كده ولا حد فيهم غير كده لا نكاح إلا بولي حد عيفهم غير أن النكاح بلا ولي باطل حد ايه بقى كده ها معش فاهم بقى كده انت وصلت الى ان تعقل هذا الامر يبقى لم تحتاج الى نص اخر لوجود ما تعقله من هذا النص فبالتالي هذا ليس بمجمل هو مبين يبقى الراي الثاني ارجح من الراي الاول هو بيسكن الخلاف وبيرجح الامام فصل وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به معنى غير مذكور فافتقر إلى بيان ومنهم من قال غير مجمل وهو الأصح لأن معقول المعنى في اللغة ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات فدل على أنه غير مجمل الخطأ كونه مرفوع بالحكم الشرعي هذا لا يثبت أن إذا رفع بالحكم الشرعي رفع من الأرض الثداء فالخطأ وارد موجود لكن النص هنا إذا فعل الإنسان الخطأ وكان ناسيا رفع عنه الوزر المترتب على فعله لهذا الخطأ لكن لا ينفي وجود الخطا لما الانسان النهارده ينسى وكل في صيام رمضان ها ايه الحكم الشرعي اللي يعفى عنه هو كل ولا ما كلش خطا موجود لكن الاسم المترتب اللي هو عقلا ها النسيان الفطر خلاص طالما ان في نسيان موجود يبقى فهمت شرعا ان اذا وجد هذا النسيان لا يرفع الخطأ ابتداء ولكن يرفع ما ترتب على الخطأ من حال وحرام خلاص؟ فإذا من استدل بأن هذا نص مجمل الحمد الله، احتاج إلى بيان لأن الخطأ لم يرفع قل أخطأ لن ليس مرد من النص رفع الخطأ ولكن المرد من النص رفع ما ترتب على فعل الخطأ ثم جاء في آخري كلامه فقال وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه على أربعة أقوال اختلفوا على أربعة أقوال القول الأول من قال هو والمجمل واحد هو والمجمل واحد المتشابه ما تشابه دلالته على المجتهد بأخرى ما تشابه دلالته على المجتهد بأخرى دللتين تشابه في الاستنباط هذه تصلح وهذه تصلح فهل هذا يعد النص المتشابه يعد مجمل ولا يعد مجمل في أربع أقوال عند الشافعية عند جمهور الأصوليين الرأي الأول قالوا أن المتشابه والمجمل شيء واحد لأن المجمل فيه أكثر من دلالة وأجملت فيه الدلالة لتساوي الدلالة على المستدل ما لو هو النهاردة عنده دلاله أظهر من الثانيه سميناه ظاهر فخرج إلى البيان مش كده ولا لكن طالما أن الدلالات متساوية فأجمل الحكم الشرعي في هذه الدلالات حتى تفكي ببيان حتى يفتقر إلى غيره فيرجح دلالة على أخرى الراي الثاني ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد أو لم يطلع عليه أحد من خلقه والرأي الثالث، ومن الناس من قال المتشابه هو القصص والأمثال والمحكم هو الحلال والحرام، ومنهم من قال المتشابه الحروف المجموعة في أوائل الصور كالف لام ميم صاد والف لام ميم راء وغير ذلك. طيب أربعة أقوال، الثاني والثالث والرابع اشتباه بين المجمل وبين المتشابه ولا في تعين المتشابه. في تعيين المتشابه يخرج القول الثاني والقول الثالث والقول الرابع على أن هذه الأقوال ليست في صلب القضية أنا عايز أول هل يعتبر متشابه مجمل ولا لا فلم يقول لي المتشابه عندي أحرف الصور أحرف متقطعة في بلاء الصور أو القصص والأخبار أو ما الله بعلمه تعيين للمتشابه ولا بيان للحدية التي فيها التشابه تعيين. عشان كده رجع الإمام وقال والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك فذكروه في تعيين المتشابه ويرجع في ذلك إلى علوم القرآن أنا أقف معكم إلى هذا الحد لأنني لي معاد مع طبيب فناقف أقف إلى هذا الحد وحتى يعلم باقي إخوانكم أننا حضرنا ونبدأ في الخميس القادم بإذن الله وتعالى في الكلام عن البيان ووجوه البيان والإدارة احنا ما في معاة قبل كده كنا عايزين نقدم الوقت شوية يعني بدأ ما بعض اخواننا يجون بعد المغرب نكون عايزين نطلع المعات شوية ونخليه الساعة خمسة او الساعة اربعة فمش عارف بقى انت ورقاتكم شكلها ازاي هل تسمحوا بالوقت الساعة اربعة كمان عشان ندي فرصة لأخواتكم ان هم يرجعوا بيوتهم بدري شوية ولا نخليه الساعة خمسة ها امين مجل الشعب ولا بلاش خمسة في ظروف العمل وفينا الخمسة خلاص نبدأ الساعة خمسة بإذن الله تبارك وتعالى طيب إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى ماشا مشايخ يبقى نتقابل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد عن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته